لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أ فلا تعقرون وكم قصنا من قرية كانت ظالمة ووأيشنا بعدها ووأيشنا بعدها قوما آخرين فلما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 نصيد الخامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له ولتخذناه من لدننا لتخذناه من لدننا إن كنا فاعلين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 126. واتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون 127. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون 128. لا يسأل عما وهم يسألون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 سَتَبْهَتُ هَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدًّا وَلَهُمْ يُنْظَرُ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَقٌّ عَلَى الَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَقٌّ عَلَى الَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشدا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 أنا بالحق أم أنتم للاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذانكم من الشاهدين. وتعالى لأكيد أن أصنعكم بعد أن توليوم دبرين. 119. ونجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون 110. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قال قالوا أنت فعلت هذا بآلنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوه كانوا ينطقون فرجعوا إلى فسّن فقالوا فقالوا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 112. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة رحمة من عندنا وذكرى للعابدين 113. وإسماعيل وإدريس وذلكف لكل من الصابرين 114. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين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 ثَنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبَّنَا الرَّحْمَنُ وَمُسْتَعَانٌ عَلَى مَا تَصِفُونَ